تاريخ علم الحديث دراية أو مراحل التأليف في هذا العلم. دعك ما يشحذ. العلة هي سبب خفي يقده في صحة الحديث. سبب خفي يقده في صحة الحديث. كأن يكون الحديث رويا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ورويا موقوفا على الصحابة بسند آخر زي رجل من المحدثين يروي حديثا بسنده الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, فعل قال كذا أو فعل كذا ويأتي شيخ آخر أو محدث آخر أثبت من الأول فيروي هذا الحديث فيوقفه على الصحابي فيكون الحديث هذا من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الطريق المتصلة أو الموصولة معلولة بالطريق الآخر ليه لأن الرجل الذي روى الطريق الثاني اللي هو الموقوف أوسق وأحفظ فيصير الحديث المسند معلولا معلولا بيأكسر لو كتب أنه إن هو في انقطاع في ايه انقطاع يعني هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الرواو الذي رواه قد وهم فيه قد وهم فيه تحدثنا عن تاريخ علم الحديث رواية وقلنا أنه كان الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أه التدوين الرسمي كان للقرآن العظيم فقط وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدونون أحاديث لهم لهم كتب أو صحف يدونون فيها الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نها مرة عن أن يدونوا شيئا غير القرآن ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن بالتدوين لبعض الصحابة منهم عبد الله بن عامر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كأبي شاه وغيره. ثم بعد ذلك جاء مسألة التدوين الرسمي للسنة النبوية. على رأس المئة الأولى في عهد الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله واتسع الأمر بعد ذلك فدونوا السنة تدوينا واسعا فلم يبق شيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكتبوه ولم يبق شيء كذبه أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودونوه وبينوا أنه مكذوب عليه وفرقوا بين الصحيح والضعيف والموصول والمقطوع وكتبوا المراسيل في كتب تخصه وصنفوا تصانيف متنوعة واسعة وقلنا إنه في حاجة اسمها الجوامع في حاجة اسمها المسانيد في حاجة اسمها المعاجم وفي حاجة اسمها السنن وهكذا اليوم نتكلم في تدوين علم الحديث دراية فهل كان هذا العلم موجودا في كتب مفردة؟ تشتمل عليه الجواب لم يكن هذا العلم موجودا في كتب مفردة بل ولا موجودا في مباحث خاصة به لانه كانوا اولا يحفظونه ويعرفون تلك الطرق والقواعد من انفسهم كانوا بيخذوها كذا ويراسة يتعلمون الطرق التي يتلقون بها الحديث والتي يصححون بها ويضعفون والتي ينظرون بها في الحديث متنا وسندا في الأول يبقى لم يكن هناك تدوين آبدا في بداية الأمر فكانوا يعتمدون على ذاكرتهم وعلى معرفة تلك الطرق والقواعد من شيوخهم ثم بعد ذلك بدأ هذا العلم يظهر في صورة مباحث بسيطة صغيرة اشتملت عليها الكتب التي دونت في علم الرواية في علم الرواية تجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم غيرها بعض المباحث الصغيرة التي تتعلق بقواعد الحديث التي تتعلق بقواعد الحديث ثم فضل. يبقى نمر واحد لم يكن هذا العلم مدونا بل كانوا يحفظون القواعد ويتلقونها عن شيوخهم ويطبقون عليها وهكذا. ثم بعد ذلك أصبح هذا العلم عبارة عن بعض المباحث الموجودة في كتب الرواية وكذلك بعض المباحث الموجودة في كتب الرجال فتجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير وهو كتاب اشتمل على أربعين ألف ترجمة لأربعين رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام الماسر تفضل. تفضل. أي بسم وكذلك الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتابه الجرح والتعديل ذكر بعض المباحث برضو المتعلقة بهذا العلم. ثم لما انقضى القرن الثالث بدأ يظهر التأليف المستقل في هذا العلم بدأ يظهر تأليف المستقل في هذا العلم لو نظرنا إلى المرحلة اللي قبل التأليف المستقل اللي هي مرحلة المباحث هنجد أسماء كتب كتير وجد فيها هذا العلم عبارة عن مباحث زي ما مثلنا بهذه الإيه الأمثلة وكذلك تجد كتاب الأم للشافعي رحمه الله في برضو بعض المباحث وكتاب الرسالة له وما إلى ذلك هذه المرحلة الثانية بعد كده المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي بدأ يظهر في هذا العلم مدوناً فنجد أنه في أواخر أو بعد منتصف القرن الرابع ظهر عندنا تأليف كتاب مستقل في هذا العلم وهو كتاب الرامة هرمزي رحمه الله في المح اسم المحدث الفاصل بين الضاوي والواعي محدث الفاصل بين الغواوي والواعي و نعم إيه؟ المحدث الفاصل عليكم تفضل. مكتوب مكتوب هتلاقوه في الكتاب بس خليكم معايا. التسلسل بس اللي هو كده لان الكتاب مش مش مرتبه بالشكل ده فانت نمر واحد الأول كانت عبارة عن قواعد محفوظة في عقولهم ويطبقون تلك القواعد بدون ما يكون مكتوب عندهم هذا. وبعد ذلك ظهرت في صورة مباحث صغيرة في بعض الكتب. ثم هناك مباحث يعني أكبر شوية في كتب أخرى. زي ما قلنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التدوين. نعم. آه مباحث صغير كده صغيرة إن شاء الله يكون. سطرين إن شاء الله يكون يدع منها صفحتين في ثلاثة وهكذا فضل بعد ذلك ظهر التدوين الرسمي لهذا العلم مستقلا وكان أول كتاب ظهر بهذا الشكل هو كتاب الرامة هرمزي و ذكرنا أن نسمه المحدث الفاصل ولكن هذا الكتاب واضح عليه أنه لم يستوعب خدش مسائل هذا العلم كلها ولا أغلبها حتى وكمان لم يهذب بمعنى أنه لو أنت بصيت في هذا الكتاب هتلاقي ممكن تجمع الحاجات اللي في كلها في في تلت الكتاب ولا في ربع الكتاب حتى أو أقل والإمام وسع فيه كثيرا في بعض المسائل فقط ولكنه ذكر يعني بعض المسائل أو بعض المباحث ولم يذكر حتى لعله لم يذكر نص العلوم دي حتى ولا ربعها انتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى العلماء وظهر عندنا هنا لا لا هي الثالثة دي احنا هنشتغل بقى في التأذيف باءه خلاص يعني احنا هنقول الكتب المؤلفة فيه إلا أنا قسمت لثلاث حاجات لي عشان الزهن بس استحضاره في زهن في مرحلة ما فيهش كتابة خالص مرحلة كان فيها كتابة مباحث صغيرة في كتب كبيرة ليست مقصودة بهذا العلم بعد كده الكتب المقصودة بهذا العلم المؤلفة فيه استقلالا كده أجمع الصورة في ذهنك ولا ايه رايكم قلنا نسيح حزمه هي عليكم السلام ظهر عندنا مؤلف جميل جدا وهو معرفة علوم الحديث اللي في فيها تلاقوني أسقط بعض الكتب عمدا بعض الكتب أنا هسقطها مش هذكرها وانت لما تيجي تفت ما تذكرهاش ليا لو سألتك في الامتحان ما تذكرهاش ليا خلاص كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم والحاكم لو كتبتها يبقى خير أو علمت علي كله موجود في الكتاب برحتك برحتك هتلاقي اسمها مكتوب في الكتاب اللي أنا عاوزه دلوقتي إيه إن أنت تطلع من المحاضرة مستحضر الصورة, الصورة المسلسلة عن هذا التأليف في هذا العلم أما بعض الكتب اللي هي يعني ملهاش لازمة زي كتاب عمله مش عارف مين على مستخرج على كتاب الحاكم كتاب مش عارف عمله المينجي على كتاب مش عارف إيه بلش لازمة الكتب دي أصلا ملهاش أي قيمة في هذا العلم هيش غرصت بيها وخلاص دلوقتي فأنا مش عايزة أعمل كده الكتب الأصول اللي بيعتمل عليه في هذا العلم اللي أنا بقول لك عليها دي كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم وهو كتاب رائع جدا والإمام ابن حجر رحمه الله قال كلمة تناقلها عنه الناس أنه الإمام يعني هذا الكتاب لم يهذب و ولم يستجمع المسائل وت... وأنا أعترض على هذا القول لأن الإمام الحاكم كان موصوفا بروعة التصنيف باستثناء كتاب المستدرك فقط كتاب المستدرك له هو الكتاب الوحيد الذي عيب عليه فيه أما بقية الكتب فكان شهد له الأئمة بروعة التصنيف وهذا الكتاب الذي يسمى معرفة علوم الحديث فيه فوائد رائعة وعظيمة جدا لعلها لا توجد في من بعده من العلماء ويمكن هما أغلبهم اعتمد عليه في نقل بعض المباحث من كتابه ولم يزد عليها فكتابه جيد كتاب معرفة علوم الحديث غاية الأمر أن التصنيف في العصور المتأخرة خد شكل أكثر تفصيلا من التأليف في العصور المتقدمة لأن المتقدمين كانوا بيعتمدوا على أنه ما يفصلش المسائل كثيرا ثقة بفهم القارئ أو طالب العلم أما بعد ذلك ففصلوا تفصيلات كثيرة هذه التفصيلات الكثيرة قد يظهر لك بعد ذلك أنك ستضيف عليها فلما يظهر لك بعض المسائل تريد أن تضيفها عليها لا يتحملها ما كتبه العلماء المتأخرون فيها فيحصل يحصل أن بعض الناس يقول لك إيه؟ هو أنت يعني هتكون أحسن من فلان طب نرجع شوية خلينا مش يعني إحنا مش أحسن من فلان ولكن ارجع إلى المؤلف الأصل زي كتاب معرفة علوم الحديث مثلا للحاكم هتجد أنه هيستوعب الكلام اللي انت هتقول انت فهمتوني كده ولا مش ضروري حتى دي نعديها عديها الكتاب الثاني معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم رحمه الله تعالى ننتقل إلى مرحلة عظيمة جدا من مراحل التأليف وهي التي ألف فيها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى والإمام الخطيب البغدادي كان يعيش حتى منتصف القرن أو ما يقرب من منتصف القرن الخامس ألف في كل نوع من أنواع علوم الحديث كتابا مستقلا كتابا مستقلا وهذا يدل على براعته رحمه الله ومن أين أتى بهذا الكلام جاء به من أقوال السابقين نقل من كتب لئمة السابقين هذه المباحث ولكن عنون لها وتكلم عليها وكلامه كلام جيد طيب رحمه الله وكل من أنصف كل الحكام المنصفين في العلم يشهدون أن الناس بعد الخطيب عيال على كتبه في الحديث عيال على كتبه في الحديث كما قال ابن نقطة رحمه الله قال كل من أنصف علما أن المحدثين أو أهل الحديث عيال على الخطيب أو على كتب الخطيب الشاهد من هذا الكلام أن الخطيب رحمه الله ألف في كل نوع أو كل صنف من علوم الحديث كتابا مستقلا حتى صنف في الأدب في أدب الشيخ والسانع كتابا رائعا كتابا رائعا سماه الجامع سماه الجامع طبع في مجلدين أدب الشيخ وأدب الطالب وكيف تكتب وكيف تشطب وكيف تفعل وكيف تؤدي وما إلى ذلك فهو كتاب رائع جدا جدا وألف في الرواية أو قوانين الرواية اللي هو علم الحديث دراية له ألف في كتاب الكفاية كتاب الكفاية وهذا الكتاب طبع قديما في الهند وطبع حديثا وما زال الناس يعتمدون على طبعة الهند القديمة هذا كتاب في غاية الروعة أيضا ولكن يعيب شيء واحد إيش هو هذا الشيء؟ أنا بدي لك فكر بس أوليا أن هذا الكتاب خلط مذاهب المحدثين بمذاهب الأصوليين والفقهاء وهذا مما يكون مؤديا إلى الخلل أحيانا في بعض الأحكام فالمحدثين لهم شروط أقوى جدا من الأصوليين والفقهاء فلو أنهم نزلوا على شروط الأصوليين والفقهاء لكان هناك مداخل يدخل منها أعداء السنة هل المحدثين والفقهاء دول ناس يعني أقل كفاءة لا لكن لكل فن إيه؟ رجاله لكل فن رجاله يبقى الخطيب البغدادي رحمه الله وهو كما جاء من نسبته من بغداد وهو مؤلف كتاب تاريخ ها تاريخ ايه هم بيقولوا عليه تاريخ بغداد ولكن اسمه الحقيقي تاريخ مدينة السلام هي بغداد يعني. تاريخ مدينة السلام وهذا من أروع التواريخ التي صنفت في الإسلام أروع التواريخ التي صنفت في الإسلام هو التاريخ ده كتبه ازاي التاريخ ده كتبه على تراجم الرجال مش مش تاريخ سنوات لا كتب تاريخ من عاش في بغداد من المحدثين إلى عصره هو من أول بناء المدينة إلى عصره هو سواء كان ورد بغداد مرة أو مرتين أو كان من أهلها وكتب ما قاله العلماء فيه ثقة ضعيف صدوق ويذكر بعض الأحداث التي حدثت لهم وكتاب رائع يعني في في هذا الباب. أما في تاريخ السنوات أو تاريخ السنين والأحداث فأروع كتاب صنف فيه هو كتاب من؟ كتاب شيخ المؤرخين وإمام المحدثين الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى وهو كتاب تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام وطبعا في البداية والنهاية لابن كثير وهناك كتب أخرى لكن كتاب الزهبي أو عموما كتابات الزهبي كلها لا يعادله فيها أحد من المتأخرين أبدا فضل مش عايزين نشعب صح خلينا إيه في. الخطيب البغدادي ألف في كل فن من فنون الحديث أو علوم الحديث كتابا مستقلا كتابا مستقلا وضربنا مثل بكتاب الكفاية عمل في قوانين الرواية أو قواعد الرواية وكتاب الجامع هذا عمل في أداب الراوي والسامع أو الشيخ والسامع بعد ذلك جاء الإمام العلم ابن الصلاح ابن الصلاح وهو من كبار المحدثين وكبار الفقهاء الشافعيين فجمع ما كتبه أهل العلم قبله من علوم الحديث في كتاب واحد وأخذ يمليه على الناس إملاء في مباحث وهو كتاب علوم الحديث المشهور بإسمه مقدمة ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح يبقى بعد الخطيب البغدادي جاء الحافظ ابن الصلاح وألف كتابا جمع فيه ما كتبه العلماء قبله في علوم الحديث وأخذ يمليه على طلاب العلم إملاء في مباحث يعني مثلا مبحث الصحيح، أدين مباحث الحسن، بعدين مباحث مش عارف إيه كذا ويملئ عليهم إملاء أن طلابه نوش الكتاب مرة واحدة خلاص وهذا الكتاب معروف بإيه اسمه علوم الحديث و مشهور باسم مقدمة ابن الصلاح، فنال إعجاب العلماء ونال اهتمامهم، وبالتالي إنكب عليه العلماء وطلاب العلم من كل أنحاء الدنيا يدرسونه ويحفظونه ويعلمونه ويتعلمونه. ونال شهرة عظيمة إلى اليوم وبالتالي فضل قاموا بجهد رائع في خدمة هذا الكتاب في خدمة هذا الكتاب فهذا الجهد خليكم معي بس انت تبص في الكتاب ليه؟ ايه ما تبصش في الكتاب خليك معي خليكم معي بسيبكم بس الكتاب ما هو الكلام ده يعني موجود في الكتاب بس استوقفهم بس شوية دول الأول بعد الكتاب معك نعم ماشي اللي ما معاشي بقي يسألهم تحت لكن قصد في بعض إخوانك بيفتح الكتاب وبص فيه لو انت مش عاوز تفهم افتح الكتاب وبص فيه دي طبيعي ليه لأنه انت مش تبه معي أنا والكتاب لو بد انها يفوتك من الكلام اللي نقوله او هتفوتك على الاخر طريقة الترتيب او نحو ذلك اما تنشغل بما, بما اقول او تنشغل بالكتاب فقام العلماء بجهود لو هتعلم ماشي لكن لو هتعد تبص في الكتاب قام بجهود كبيرة لخدمة هذا الكتاب أولا قام شيخ أهل الحديث في عصره وهو الإمام الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي شيخ ابن حجر قام بعمل تعليقات على كتاب ابن الصلاح سماها التقييد والإيضاح وقام بتحقيقها ودراستها في رسالة الدكتورة الشيخ الدكتور أسامة خياط إمام المسجد الحرام من جامعة أم القرى ومطبوع طبعة جيدة جدا طبع الدار البشائر الإسلامية في مجلدين كبار وهو كتاب مهمة في غاية الأهمية اسمه التقييد والإيضاح التقييد والإيضاح هو عبارة عن إيه؟ نكت وتعليقات علقها الحافظ العراقي على كتاب من ابن الصلاح اللي هو اسمه إيه؟ قدمت ابن الصلاح ده مش اسمه دي شهرته اسم علوم الحديث بعد ذلك جاء فارس هذا الميدان تلميزه العلم من الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى تفضل. فعمل الكتاب عبارة عن برضو تعليقات على كلام ابن الصلاح وكلام شيخه العراقي ايضا ومعروف بكتاب النكت واسمه الافصاح معروف بكتاب نكت ابن حجر خلاص وهذا الكتاب حققه الشيخ ربيع المدخلي في ومطبوع في مجلدين وهناك الإمام النووي رحمه الله والإمام النووي يأتي بعد ابن الصلاح وقبل العراقي عمل إيه؟ عمل كتاب اسمه الإرشاد اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح واختصر كتاب الإرشاد أيضا في كتاب سماه التقريب كتاب اسمه إيه سماه التقريب وجاء الإمام السيوطي رحمه الله فشرح التقريب في كتاب سماه تدريب الراوي تدريب الراوي وهو طبع عدة طبعات في مجلدين في مجلدين وهو الكتاب الذي يعتمد عليه غالبا في الجامعة الأزهر تحديدا لأنه الإمام السيوطي كان كان جماعا كان يجمع أقوال العلماء كثيرا ويضعها في كتبه وبالتالي فبدأ العلماء من المتأخرين المعاصرين يعتمدوا على هذا الكتاب خاص يبقى النووي عمل مختصر لمقدمة ابن الصلاح سماه الإيه الإرشاد واختصر الارشاد ايضا اختصار وسمه ايه التقريب وجاء الامام السيوطي او الاسيوطي الاثنين ينفعوا لانه من اسيوط ويعمل شرح لهذا الكتاب اللي هو التقريب سماه تدريب الراوي الامام العراقي عمل نكت او تعليقات على مقدمة ابن الصلاح وسمها التقييد والإيضاح وجاء الحافظ ابن حجر وعمل كتاب تعليقات ونكت سماه الإفصاح ومشهور باسم نكت ابن حجر على ابن الصلاح والإمام العراقي رحمه الله له تأليف أيضا آخر على كتاب ابن الصلاح إيه تأليف بقى اللي بعد كده ده؟ عمل ألفية حديث أكثر من ألف بيت عملهم نظم فيهم مقدمة ابن الصلاح عشان يتحفظ يحفظوا الأبيات دي كانوا بيحفظوا أبيات الشعر فعمل ألفية هذه الألفية إنكب عليها طلاب العلم يحفظونها منذ عهد الحافظ العراقي رحمه الله إلى اليوم يحفظونها وهذه الألفية معروفة مشهورة بألفية العراقي ألفية العراقي وأروع طبع لها طبعة دار المنهاج دار المنهاج ثم بدأ يشرح الإمام نفسه العراقي عمل شرحين على الألفية دي شرح كبير وشرح صغير اللي معروف عندنا الشرح الصغير عليها ثم جاء الحافظ السخاوي وهو مصري وهو تلميذ ابن حجر فعمل شرح كبير جدا واسع وهذا هو أوسع كتاب في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، وسماء فتح المغيث. سماه فتح المغيث، وأروع طبع له وأصحها هي طبع الدار المنهاج أيضاً. فشرح الألفية شرحا مفصلا شرح الألفية شرحا مفصلا كويس الغد كذا أول مرحلة ما كانش في أكتابة كانوا يعرفوا قرار هذا العلم يحفظونها تلقونها عن مشايخهم وتدربون عليها ويطبقونها بدون ما كانت ملك عنده بقى المرحلة اللي بعد كده كان عبارة عن مباحث موجودة في كتب كبيرة لا يقصد بها هذا العلم بعينه زي كتب الرواية وكتب الرجال وما إلى ذلك بعد كده جاءت مرحلة التأليف وأول من ألف في هذا الباب كتابا مستقلا هو مين؟ راما غرمزي نسبة إلى راما غرمز بلد اسمها كده من البلاد الآسيوية اللي هي القديمة تقع تبع بلاد خراسان القديمة هذا الكتاب لم يستوعب ولم يهذب ثم جاء بعد ذلك الإمام الحاكم فألف كتابه المشهور معرفة علوم الحديث. ثم بعد ذلك جاء الخطيب البغدادي وألف في كل فنون هذا العلم. وقلما يوجد فن من فنون الحديث إلا وألف فيه كتابا مستقلا كتابا مستقلا ثم جاء بعد ذلك الإمام ابن الصلاح وهو حافظ من المحدثين وفقه من الشافعيين فألف كتابا جمع فيه ما كتبه من قبله من العلماء و سماه علوم الحديث وهو مشهور بمقدمة ابن الصلاح وانكب عليه العلماء من كل مكان وطلاب العلم تبعا لهم وبالتالي اعتنوا به عناية كبيرة تتمثل هذه العناية في جهود متنوعة الإمام العراقي قام بتعليقات على هذا الكتاب سماها التقييد والإيضاح والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عمل تعليقات أيضا ونكات على هذا الكتاب المعروفة بنكة ابن الصلاح والإمام العراقي قام بعمل الألفية وهي ما تزيد على ألف بيت ضمنها مقدمة ابن الصلاح وزيادات عليها وقام هو بشرحها في كتاب ثم جاء الإمام السخاوي فشرحها في كتاب كبير اسمه فتح المغيث، والإمام النووي رحمه الله تعالى وهو طبعا قبل العراقي اهتم بهذه المقدمة. تفضل. إيه راح فين؟ تأذن برضه. ناي. الإمام النووي رحمه الله تعالى قام. بجهد في هذا الباب أيضا فألف كتابا اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح سماه الإرشاد سماه الإرشاد ثم اختصر الإرشاد فسمى المختصر التقريب ثم جاء الإمام السيوطي رحمه الله فشرح التقريب في كتاب سماه تدريب الراوي وتدريب الراوي هو العمد عند المعاصرين يعتمدون عليه كثيرا يعتمدون عليه كثيرا لأن إذا أردنا أن نفهم كلام المتقدمين من العلماء فعلينا أن نتتبع التدرج التاريخي للإصطلاحات التي كانوا يقولونها والله في بعض الناس بتنظر لهذا التتبع من أعلى يقرأ من فوق الأول في ناس تنظر إليه من أدنى يبصوا من تحت عشان يفهم اللي قبله واللي قبله فهمك اللي قبله واللي قبله وهكذا حتى تصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتفهم كل ذلك وهذه طريقة جيدة طبعا تتوافق مع قدرات الناس لأنه مع تقدم الزمن تجد في أشياء عند المتقدمين أو العصور المتقدمة لو ما فيش وصية تشرحها لنا مش هنستوعبها لصعوبتها من جهة ولأن لهم مقاصد في إطلاقها من جهة أخرى هذه المقاصد إحنا مش عارفينها ثم بعد ذلك جاء الإمام ابن حجر رحمه الله وألف مختصر كده في مصطلح الحديث مختصر صغير جدا سماه نخبة الفكر نخبة الفكر نعم لا لا ابن حجر ما احنا قلنا شيخ السيوطي نعم ماشي بس احنا اصلحنا تدرجنا ايه بصينا المقدمة ابن الصلاح وقلنا خدنا كذا اتجاه في شرحها فقلنا العراقي وبعدين ابن حجر خلاص وقلنا النووي وقلنا سيوط شرح مختصر النووي وقلنا العراقي عمل ألفية وجه شرح مين السخاوي يعني احنا دلوقتي دايرين حول ايه حول مقدمه ابن الصلاح الكتب المستقلة الإمام الحافظ ابن حجر له مباحث رائعه في كتاب فتح الباري وغيره وعمل كتاب مستقل صغير كده سماه نخبة الفكر نخبة الفكر وكتاب مختصر جدا مغلق وشرحه في كتاب سماه نزهة النظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر وهو كتاب مشهور هو كتاب مشهور كتاب مشهور مختصر وكثير من المشايخ بيشرح هذا الكتاب وجاء الإمام السيوطي وألف ألفية هي أكبر من ألفية العراقي. السيوطي كان يألف في كل حاجة كل حاجة يألف فيها التفسير عام الكتاب تفسير ضخم جدا سماه الدر المنثور في الفقه مألف كتب كثيرة في اللغة العربية مألف كتاب ضخم جدا في النحو وكذلك في علوم الحديث وألف ألفية ضخمة كبيرة أكبر من ألفية العراقي وزود عليه حاجات في علوم الحديث كمان وشرحها وشرحها في شرح وصل إلينا بعضه وهذه الألفية سما شرحها البحر الذي زخر البحر الذي زخر وإسمه ينبئ عما فيه وكان هو كان موسوعي أصلاً فكان يوسع جدا في الشروح ولكن المخطوط بتاعته لم تصل كاملة وحققها بعض علماء الهند الجزء اللي وجد حققه بعض علماء الهند كذا دل في الكتاب ندخل بقى بعد كذا بدأ العالم الإسلامي يحصل فيه نوع من من الإهمال للعلوم وفساد الأحوال وخاصة في المشرق الإسلامي اللي هي بلاد العرب فقام علماء الهند بدور كبير خدموا فيه السنة النبوية خدمة رائعة وحملوا عبء هذا الأمر لمدة سنوات طوال لعلها لعلها تفوق المئة سنة أو المئة أو المئة وخمسين عاما كان الاهتمام بالحديث وكأنه مقصور على أهل الهند. والهند هذه كما تعلمون بلد من أعظم بلاد الإسلام الهند الموجود اليوم هي جزء من الهند القديمة لأن الهند القديمة الهند الإسلامية تضم الهند وباكستان بل وتضم غيرها من البلاد المجاورة ثم لما دخل النصارى الصليبيون لعنهم الله بلاد الإسلام في الحروب الصليبية وغيرها تسلطوا على بلاد المسلمين وبدأوا يزرعون فيها الفتن فلم يكن في وسعهم أن يسيطروا على كل البلاد فجعلوا لهم عملاء في كل البلاد التي كانوا قد دخلوها وزودوا تلك الفئات الضالة ممن أظهرت الإسلام وكفرت بعد ذلك بولوهم بالأموال وساندوهم بالسلاح والرجال ومكنوا لهم في ديار الإسلام في مختلف البلدان فعلى سبيل المثال بلاد الهند ظهرت حركات متعددة هناك تناهض الإسلام وتسمي نفسها بالمسلمين حتى أن السيخ هؤلاء أصلوا أصلوا مؤسسيهم رجل كان يدعي الإسلام ثم بعد ذلك عمل شرع خليط من دين اليهود والنصارى والمسلمين وحط شوي من عنده وهكذا فجاء بعده رجل خلفه فيها في رئاستهم، فعلمهم الحرب والقتال وغير ذلك حتى صاروا من أشرس الناس قتالا فالحقوا ببلاد الهند مشكلات كثيرة بمساندة النصارى ثم جاء في العصور بعد ذلك قامت الخلافات الكبيرة في بلاد الهند، وأدى ذلك في عصر قريب إلى انقسام الهند إلى الهند وباكستان. وباكستان دولة إسلامية خالصة، أما الهند فهي خليط من المسلمين والكفار، السيخ وغيرهم من البوذيين. عباد الأصنام وما إلى ذلك فكانت الهند قبلا هي قامت بخدمة الإسلام وحمل راية الدين الحديث خاصة وطبعوا قتبا كثيرة وكان المشهور في بلاد العرب يرحل إلى دائرة المعارف الهندية ليعمل هناك عندهم استقدموا الناس الكبار في الحديث وكان على سبيل المثال منهم محدث بلاد اليمن رجل هو من خير علماء الحديث على الإطلاق في العصر الأخير هو الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني من اليمن في الأصل عمل هناك فترة طويلة في تحقيق كتب التراث الإسلامي الحديث وعلومه والرد على أعداء الإسلام ثم رجع بعد ذلك فعمل أمينا بمكتبة الحرم المكة البيت الحرام ومات في المكتبة ذات يوم ودفن في مكة